علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي نجات من السعير الحاميه صحره القلوب اللي ما نجات من السعير الحاميه صحره القلوب اللي ما يحبك ضاميه يا لا صحا علي علي قال لا صحا اي قال عبكف الباب بس انت حقه غير دينك واهي صحر القلوب اللي ما الضاميه محمد بن زبورة وصافي دينه تسامح والمعالي عرفه وانا محمد بن زبورة وصافي دينه تسامح والمعالي عرفه يا مجمع الآيات تفسير ابان الذات سيران الذاتي اي من عفى دين وتسامح والمعالي ذا مهدى والملا كان وبيت ربك دون كلهم داره الكعبة مهدى والملا كان وبيت ربك دون كلهم داره يا واضح البرهان علي يعني في دربك الايمان يا واضح البرهان في دربك الايمان ايه كلن بطولة وتضحياتها تداري وبيتربك دون كل هم حجال عرفك بيك عقلك جننني تجلم محبتك يا علي سر ما دنا حجال يعرفك بيك عقلك جننني تجلم محبتك يا علي سر ما دنا وجعش على نوا يعني جوهر الاسرار وجعش على نوا نهار الاسرى اي وقت تصير روح ابدي لروح قدانا تجلب ذاب بمحبتك يا علي الشعن غمار قطعه ثلج وذوب في ماء البحار ذاب بمحبتك يا علي الشعن غمار قطعه ثلج وذوب في ماء البحار يا علي تار يا علي اضل علي علي تار علي تاي يو... وقبلك الف كره درب في ماء علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي جار الحسيني احمد عيسى الديري هذا الرادود الحسيني جعفر الديري الهندسه الصوتيه محمود الشمري واحمد الشمري الكورال حيدر اللامي ومصحف اللامي التوزيع فاضل الزيادي التصوير والمونتاج علي جليل المنصوري